بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أحمدوه نساعنه ونسخفرو ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ميادي الله فلا مضلله ومهضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله من بعث رحمة للعالمين اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا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 وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في الآية التاسعة بعد الخمسين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن قول المصنف قال المصنف قال أهل التفسير قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم قال قال أهل التفسير سبب نزول هذه الآية مخاصمة وفد نجران من النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى وقد ذكرناه في أول السورة يعني مخاصمة وفد نجران لما جاءوا جادلوا بالباطل وضع في أمر أو في شأن عيسى صلوات الله وسلامه عليه هذه المجادلة يعني يقولون كما جاء في السير لبن إسحاق وغيره أنهم قالوا آه نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام أنك تقول أن عيسى عبد الله ورسوله كلمة القائلة مريم روح منه فغضبوا من هذه الكلمة ثم قالوا رأيت بشرا من غير أب يعني هذا يستدلون به على الألوهية زعمه فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني هم يقولون عيسى خلق من غير اب هذا يدل على أنه إله فبين ربنا تبارك وتعالى أن آدم خلق من غير أب ولا أم ومع ذلك نقر نحن وأنتم لأن آدم مخلوق نبي من أنبياء الله صلى الله عليه وسلم فهذه في مخصنة الشاهد قال فأما تشبيه عيسى بآدم فلأنهما جميعا من غير أب وضع إن مثل عيسى عند الله يعني في صفة خلقي تشبيهنا عيسى بآدم في كونه مخلوقا من غير أب كآدم واضح، لكن من وجه آخر نجد أن المشبه به يشتمل على زيادة هو آدم عليه السلام كونه لا أم له كما أنه لا أبا لا أبا له وهذا يعني من من من المحكم في ن في القرآن على أقوال المبطلين أن ربنا تبارك وتعالى بين قولهم وزيادة. يعني رده من وجه يعني يشترك آدم وعيسى عليهم السلام كلاهما من غير أب ويزيد آدم له المشبه به بأنه من غير أب ولا أم وضح فلما كان المشبه به أوضح وأعظم عجبا وحالا بينه في الصلاة لذا قال خلقه من تراب يعني لم يكن ثم كان ومع ذلك لا أحد لا يقول بولية آدم يعني عليه الصلاة والسلام قال ثعلب أو قوله تعالى نعم قال خلقه من تراب يعني آدم قال ثعلب هذا تفسير لأمر آدم وليس بحال يعني شرح له خلقه من تراب ثم قال له يعني لآدم وقيل لعيسى أيضا عليه السلام كن فيكون خلقه من تراب ثم قال له كن اي كن بشرا نعم فكان فيكون أي فكان فأريد بالمستقبل الماضي كقولي تعالى واتبعوا ماتت الشياطين أي تلت. قال نعم خلقوا من تراب ثم قال له كن فيكون قال الحق من ربك الحق من ربك قال المعنى الذي أنبأتك به في قصة في عيسى الحق من ربك فلا تكن من الممترين أي من الشاكين فلا تكن واضح لأنه في القرآن يأتي فلا تكونن ويأتي فلا تكو ويأتي فلا تكن اظن هذا نوضع العمران لعل بعض الإخوة يتأكدوا ويفيدنا على علم متفرد على في آية العمران فقط لا اغلب القرآن جاء فيه فلا تكونن من الممترين الله أعلم طيب قال فلا تكن من الممترين أي من الشاكين أي من الشاكين لأن أصل الامتراه والشك ويطلق الامتراء أيضا على الجدال بالباطل والجدال يبعث على الشك وذلك السلف قالوا أن الخصومات أو الأهل الجدال أكثر من الشك في بعض معاني الآثار يعني بعض من الشك ووقعا بالشك لأن الجدال يجلب الشك فالامتراء يتنزع ومادة الجدال ومادة الشك لأن بينهما يقول فلا تكن من الممترين أي من الشاكين الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للخلق لأنه لم يشك المراد به غيره صلى الله عليه وسلم فالخطاب هنا خطاب عام للأمة كلها قولوا فمن حاجك فيه قال فيها فيه قولان فمن حاجك فيه فيها فيه قولان يعني على مرجعها قال حدوم أنها ترجع إلى عيسى عليه السلام وهذا أمر خاص إذا قلنا ترجع إلى عيسى واضح فالمراد بذلك أمر النصارى واضح الذين جادلوا في نبي الله تبارك وتعالى عيسى فمن حاجك فيه أي فمن حاجك أي جادلك واضح لأن أصل المحاجة هو راجع للحجة واضح كل ينتزع الحجة يعني هذا يقول حجة وذاك يقول كانت الحجة ما تكون حقي ما ذا حقة، فالمحاجة كله يدل بحجته واضح ليو ليو ليؤيد قوله يؤيد قولة، فربنا يقول فمن حاجك أي من احتج عليك بحجة باقية كون نصرة نجرا، لما احتجوا في مسألة عيسى وقياسا على أنه من غير أب وهذا يدل على أنه مخلوق على أنه كائن غير عادي وهذه التفاصيل النصرانية، فمن حاجك فيه أي في عيسى قال والثاني إلى الحق القول الثاني المعنى كله يعني يعني في عموم يعني فمن هاجك في الحق الذي صيغ فيه جمه ما ذكره في قصة عيسى عليه السلام فيشمل اليهود النصر أن كل منازعون في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام ومتعلق بقصته قال فمن حرجك فيه من بعد ما جاءك من العلم نعم قال البيان والإيضاح والمراد بالعلم هنا القرآن أنه هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قضى، فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا، فقل تعالوا، ندعو أبناءنا وأبناءكم. قال المفسرون في قوله تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم، قال المفسرون، قال المصنفون أراد بأبنائنا فاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. والله. وروا مسلم في صحيحه من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه تعالوا ندعو ابنائنا تعالوا ندعو ابنائنا وابنائكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمه وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء اهلي اللهم هؤلاء أهلي هذا في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وجاب صحيح البخاري من حديث حذيفة طبعا الآن دعو إلى المباهلة قال أن العاقب والسيد اتيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يلاعنهما وضع أراد أن يلاعنهما لها المباهله فقال حدوم لصاحبه لا تلاعنه لا تلعنه، فوالله إن كان نبيا فلاعننا لا نفلح ابدا نحن ولا عاقبنا من بعدنا فقالوا له نعطيك ما سالجا فبعث معنا رجلا امينا فقال قم يا ابا عبيده فلما قام قال هذا أمين هذه الامه الحديث الصحيح الشاهد قوله تبارك وتعالى فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم إذا أبناءنا الذي فسر فاطمة فاطمه الحسن الحسين وانفسنا فيه خمسه اقوال أحدهما انه اراد علي بن ابي طالب ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأن طبعا نساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتئل فنجعل لعنة الله على الكاذبين طيب قال أنه أراده علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاله الشعبي والعرب تخبر عن ابن العم بانه نفس ابن عمه والثاني أراد الإخوان والثالث أراد أهل دينه والرابع أراد الأزواج والخامس أراد القرابة القريبة أراد القرابة القريبة إذا ندعو أبناءنا وأبناءكم نسانا نساكم وأنفسنا أنفسكم يعني أهل بيته الكرام عليهم رضوان ربنا تبارك وتعالى قال فنبتهل ثم نبتهل ثم نبتهل من المباهلة طبعا المباهلة نوع من الدعاء المباهله نوع من انواع الدعاء لكن المباهله هي خاصه بالدعاء باللعنه وضع دعاء من البوله والبوله هي اللعنه وضع نقول فلعليبهوله الله ا لعنه الله ايه فالمباهله هي نوع من الدعاء لكن دعاء ب باللعنه بان تنزل اللعنه أو بسؤال الله تعالى أن تنزل اللعنة على الكاذب واضح على الكاذب من الطرفين لأن فيها تجاذب فيقف كل طرف في موقف ويدعو الله أن يلعن الطرف الآخر طبعا يلعن نفسه يلعن الطرف الآخر يلعن نفسه ويقول كنت كاذبا كذا كذا إن كان هناك كاذب عليك كذا والآخر أيضا وقبله فهي فيها الملعنة إيه نعم فأما الابتهال قال هنا فأما الابتهال هو التداعي باللعن يقال عليه بهلة الله وبهلته أي لعنته. صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قدم وفد نجران فيه مصيد والعاقب ثم ذكر الحديث إلى أن قال فدعاهم إلى الملاعنة فواعداه أن يغادياه فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عنهم ثم أرسل إليهما فأبايا أن يجبه تنعوا فأقر له بالخرج فقال والذي بعثني بالحق نبيا لو فعل لمطر الوادي نارا يعني لو أنه فعل لو لمطر الوادي نارا الحديث الذي أرده مصنف خرج في مصدرك الحاكم رواه الحق في صدرك قال فنبتل فنجعل لعنه الله على الكاذبين أي تحق على الكاذبين صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله طبعا إن هذا طبعا كشوفنا كلها لو لاحظتم في هذا السياق لنرد عن نصارى كلها مؤكدات كثرة المؤكدات بأنواعها أم الباب إنها وأخواتها في التأكيد فهنا قل إن هذا توكيد توكيد من يكون كأسلوب لمن كان مترددا منكرا ملبسا فيكون الخطاب له بانواع المؤكدات إن هذا لهو شوف لام التوكيد والحصر لهو القصص الحق يعني الذي قصة عليك يا, يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله قال قوله وما من إله إلا الله قال نعم قال دخلت منها هنا توكيدا ودليلا على نفي جميع ما ادعى المشركون من الآلهة يعني من هذه تصمم من الاستغراقيه التي تستغرق كل إله باطل عبدا بالباطل سواء كان المسيح عليه السلام سواء كانت أمه رحمه الله بذلك يوم القيامة يقول الله عز وجل له ان تقول للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله طبعا بالنسبه الالهيه عيسى واضحة بل عيسى يعتقدون فيه الربوبيه يعني يعني نوع انواع الربوبيه بدعائه والاستشفاع به أمه لا يقول أنها إله طبعا عيسى يصرحون كاقنوم من الاقانيم الثلاثه أن الـ أن الـ باسم الأب والابن القدس ما يريدون به رب جل وعلا تعالى عما يصفون وأما الإبن فيكون منبثق من الأب أو مولود من الأب أو يعني متولد من الأب يعني على اختلاف طريقة نصرانية في شرح القول الثاني فالمقصود أنهم صلى الله يقرن بولوهيته يقول صرفون بذلك أما أمه وهي مريم رحمه الله فإن النصارى لا يقولون بولوهيته لا يقولون مريم إله حرفا هكذا بالحرف مريم إله يقول والدة إله طيب القرآن ماذا قربنا ربنا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين طيب واضحة في عيسى في حق مريم وهذه بعض الطاعنين من المستشرقين والنصارى والملاحدة يقولون هذا يجعلون هذا زعم من أخطاء القرآن يقولون أنه كيف قال عن مريم إله ما قالت عنها إله نقول الألوية ليس شرطها التسمية بالحروف إنما الأحكام تبنى على المعاني، فإن مريم رحمه الله في اعتقاد النصارى خاصة الكاثوليك منهم، فلها طقوس وإبدات وأعياد خاصة مع عيد ولادة الإله، ولها سجود ولها استشفاع ولها طلب ويستغيثون بها، وهذه أوصاف الألوهية ولم لم يصرح بحرف الإله، وهذه نقطة تفيدنا نحن في نقض ما عليه القبورية الصوفية والغلات والروافض. فإنهم يزعمون لما تحتج عنه بآية التوحيد ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له بيه فإنما حسابه عند ربه وضع إنه لا يفلح الكافرون ولا تدع مع الله إلها آخر وتحتج عنه بهذه الآية ماذا يقول لك؟ من الأجوب التي يقولون؟ قل أنت مخطئ أنت تستدل علي بآيات في ناس سموا معبوداتهم آله نحن لا نسمي الحسين أو مثلا البدوي أو غير من عبد من دون الله بالباطل نحن لا نسميه إلها احنا نسميه إلان. احنا نقول له السيد، نقول له سيدنا الحسين أو سيدنا البدوي أو التيجاني أو القادري أو عبد القادر الجيلاني. احنا نقول عنهم آله. هو يريد الآن الحرفية، لكن هل المعاني موجودة فيه متحققة؟ إذا العبرة بالمعاني ليست العبرة بالمباني ابتداءً، لأن المباني تابعة هي قوالب للمعاني. المعاني هي المستهدفة بالأحكام. فهمت؟ فأنت تضع له معاني الألوية، تضع له معاني الألوية، فتستغيث به. وتذبح له وتطوف بقبره أو بضريحه وتستنجد به بل بعضهم له اعتقاد الربوبية فيه من أفعال الخلقي والرزقي والنفعي والضري وهكذا فلذلك المعاني موجودة فهذا يكون متخذا للحسين أو البدوي أو عبد القادر أو غيره مما يعبد من دون الله هذا يكون متخذ إله ولو لم يصرح باسم الإله في حقي ولذلك من تلبيس عباد القبور في زماننا هو تغيير أسماء الشرك يغيرون الأسماء لكن يبقون على الحقائق والمسميات فيأتون الأسماء الشرك التي سماها ربنا بأسماء القبح والذمي للتنفير منها فيسمونها بأسماء المدح للترغيب فيها فيأتون إلى شرك الشفاعة وشرك ويقسمونه تبركا حبت الصالحين مولاة أهل البيت حب أهل البيت الحسين مني وانا من الحسين وهكذا يسمو. فيسمه اسمه ماذا يحب يعني ماذا يحببك يحبب طبعا الـ الـ الـ من لا توحيد عنده. ولا دراء له باصط دينه فهذا كي يذهب عنه نفرة الاسماء ويجلب له بالاسماء محبة هذه المسميات لكن المسميات واحدة حتى لو سميته سيدا او سميته صاحب الغوث معنى هذا الاسم صريح يعني. او سميته القطب وسميته ما سميته صاحب السر القدس القدس الطاهر هذه الاسماء الصوفية طبعا على معبودات فالمعاني الالهيه فيه هذاك انت لو سالتني لماذا سميته صاحب السر قلت عنده سر هذا الشيخ صاحب القبر عنده سر لماذا سميته صاحب السر اقول لك صاحب السر لأنه يغيث من اغاثه من استغاث به يغيث من استغاث به وينجد من لهف باسمه وينقذ من هتف باسمه في بحر في جو هذا مثل الألوية بل هذه الربوبيه هذه الربوبيه يعني الألوية باعتبار الدعاء والربوبيه باعتبار الأفعال إذا كربنا يقول أما يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض اله مع الله شوف لأن الدعاء أإله مع الله قليلا ما تذكروا فهذه المعاني لذلك لما جاء الرجل النبي عليه الصلاة والسلام ومعين نبي دوتر السنان فقال له ما أد قال أنا رسول الله الذي شوف تعرفا لنا أو مضمن الألوية الذي إذا دعوته في في في في, في الضراء أجابك وإذا دعوته في البر أجابك وهكذا أجابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني أو إذا ضلت دابتك في فلاته من الأرض فدعوته أجابك فبين له معاني الله اسم الله عز وجل متضمنه بمعاني الألوهية وأفعال الاستجابة في الدعاء لأن الدعاء نعم من أظهر العبادات الخالصة التي تظهر إخلاص التوحيد تظهر بها إخلاص التوحيد لله عز وجل والدعاء الدعاء لأن فيه افتقار وفي مسكنة وفيه, وفيه وفيه من معاني الرق العبودية والمحبة لله جل وعلا فلذلك هذه الطريقة عند المشاركين قديم وحديث معروفة مكشوفة مفضوحة وهو أنهم يغيرون الأسماء ويبقون على المسميات. فإذا جاء يناقشك، طيب بعضهم ماذا يقول لك؟ أنا لا أقول أعبد الحسين. طيب يقول لك هكذا يقول لك أنا ما قلت أعبد الزهراء أو أعبد آل البيت أو أعبد ال الأقطاب من دون الله والأولياء. يقول لك أنا ما ما أعبده، أنا أحبهم. هكذا يقول. أتقرب إلى حبهم هذا الكلام ترى المعنى واحد لأنك إذا قلت لو في السر شعائر التقرب خليك من الاسم, الاسم الآن. دعنا من الاسم الآن. أنت ما تحب تسميها عبادة طيب بهي الشعائر المحبة لآل الويت قطعه بقبوله دعاءه من دون الله هذه العبادة طيب هم يسميها دعاء قل لك تبرك كيف تتبركين أعطيني شعيرة التبرك نحن لما نتبرك بالحجر الأسوأ تعبدا واتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نقبله وهكذا. نحن لما نتبرك بما جاء في أن في بركة من الله تعالى نتبرك به على وفق هذه النبو فالعسل نشربه والزيت نده منه ونشربه وحذر اسود نقبله هذه الاشياء التي جاءت من أعيان المباركه يعني. تمام كيف الشعائر التبرك بالحسين بينها ليقول له صراحة عمليا أنا ما أريد تنظير قل لمحبة البيت والبيت قدمها بين فسره فإذا جاء يفسرها لك فإذا هي الذبح له والنذر له وشد الرحال إليه والطواف بقبره واستغاثه به والنداءه إذن المسميات موجودة فهذه المسميات هي مناطق تنزيل الأحكام بوصف الشرك والكفر والخلود في الضار ونحو ذلك ولذلك ما نفع اليهود تبديلهم مسألة الربا أسماء الربا قالوا إنما البيع مثل الربا أيضا هو بيع تبادل سلع وثمن أو مال بمال حقه مستحق ما بدهم طربع حل الفرق موجود مؤثر في المعنى طيب هذه نقطه فقط لنشير لها فاذا هم يعبدون عيسى ويعبدون امه امه بسم بيصرحوا باسم الاله لا ان يقولوا هي إله ولا يعدون من الاقانيم لأن الاقانيم الثلاثه اله كل اله مستقل عندهم عيذا بالله لو الابن روح القدس وهذه الاليه لكن ما يجعلون مريم اقنوم رابع هذا في لكن هل مريم إله عند النصارى اله. وفي كتاب كتاب بعض المعاصرين لعلكم تراجعونه اسمه عبادة مريم في الكنيسة وهكذا نحو الكلام هذا فأثبت أنهم لهم شعائر مش عائرض من يستشفع بها وطواف بها واستغاث بها وهذا كثير في النصارى ومن خالطهم ويعرفهم يفهم أنهم يعني إذا جاءوا يستغيثون قل يا عذراء إذا عثروا نحو ذلك قل يا عذراء هكذا كما يفعل بعض المنتسبين لإسلام من القبريين إذا عثر قال يا حسين يا بدوي يا تجاني يا جيلاني يا شاذلي وهكذا من المعبودين من دون الله طيب قال هنا قوله تعالى وما من إله إلا الله طيب قلنا دخلت منها هنا توقيداً من دليلاً في جميع ما المشركون من الآلهة قال فإن ولو قال فيه ثلاثة أقوى فإن فيه ثلاثة أقوال، أحدهما عن الملاعة، وما من إله إلا الله، وإن الله نعم، وإن الله الله العزيز الحكيم، فإن تولوا، فإن الله عليم بالمؤمنين. قال فإن تولوا في ثلاثة، ولا حدوا عن الملاعة، يعني لم يلعنوا، قالوا مقاتل، والثاني عن البيان الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث عن الإقرار بوحدانية الله وتذي عن الصاحبة والولد يعني التفسير هذه بينها إما في شأن خاص كان كالملاعنة وإما فيما ذكر كله من تقرير التوحيد لله عز وجل فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين وضع عليم بالمفسدين قال وفي الفساد هنا قولان أحدهما العمل بالمعاصف فدعان والثاني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 نستطيع أن نقول أعظم آية فسرت كلمة لا إله إلا الله هذه الآية في هذا الموضع أعظم آية فس فسرت فيها كلمة التوحيد نريد أن يفاهم أو يفهم أو يعلم أو يتعلم أو يفقه أو يتفقه أو يدرس أو يدرس أو يدعو غيره بمعنى كلمة التوحيد فليأتي بهذه الآية نضع أمامه ويقرأ تفسير عليه آية عظيمة جدا في تفسير كلمة التوحيد لأنه الخلاف في التفسير ليس الخلاف الحروف وضع خاصة بين للملة يعني للملة هل الجميع يرفضون لفظ التوحيد لا لا يرفضون لفظ التوحيد لفظه حرفه لا يرفضونها يقولون نحن موحدون المعتزلة من أصول دينها الخمسة كما لا يخفى عليكم إن شاء الله التوحيد فما من طائفة كلامية أو غارقة في التصوف القبري أو نحو ذلك إلا وتجعل التوحيد من دينها كحرف لكن ما... أين الخلاف؟ الخلاف في المعنى في التفسير في المعاني ما هي دلالة التوحيد ومفهومه فلذلك جاء القرآن مفسرة قل يا أهل الكتاب قال فيهم ثلاثة أقوى أهل الكتاب أحدوا أنهم اليهود أضع أنه... أنهم اليهود قال قتاده ابن جريش والربيع ابن أنس أضع والثاني انهم وفد نجران الذين حادوا في عيسى قاله السدي ومقاتل والثالث أهل الكتابين جميعا قال الحسن أذا جمع بين القولين السابق يشملهما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال وقال ابن عباس نزلت في القسيسين والرهبان فبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جعفر وأصحابه بالحبشة فقرأها جعفر قرأها جعفر والنجاشي جالس وأشراف الحبشة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قال فأما الكلمة فقال المفسرون هي لا إله إلا الله أعظم الكلمات كلمة التوحيد نعم إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ونبشِ تبليشٍ. فأما الكلمة قال فقال المفسرون أن ماذا؟ أن كلمة تبليش. قال سواء بيننا وبينكم. يعني بالسواء العدل. السواء العدل. واضح. وهذا قد رواه ابن جرير الطبري عن قتادة في تفسيره أن كلمة التوحيد كلمة العدل. كلمة العادلة المستقيمة التي ليس فيها إلا الحق المطلق. فكل العدل منها. كل عدل. في الدنيا في شرع أو حكم هو راجع لكلمة التوحيد بالتضمن إليها فهو أثر من ف فالعدل أعظم العدل وكلمة التوحيد ولذلك لما تسمع اليوم في مفهوم العدل كان هذا القليق بالدرس الاعتقادي لكن بس نعطي بعض الفوائد المهمة في ربط هذا المعاني بواقعنا لما اليوم من الإشكالات القبرى بين المجتمعات والثقافات والحضارات بالمسلم العصر هو تحرير مفهوم العدل ما هو العدل لأن هذا إذا مستقام في الدنيا العدل ما استقام للناس دين ولا دنيا لكن ما هو العدل في بعض الثقافات والحضارات والأفكار تجد العدل هو العدل الحقوقي الإنسان يعني العدل مبدأه الإنسان ثم يختلف بعض الناس في مفهوم العدل للإنسان بين من يرى أن الإنسان لا يكون العدل منه حتى يكون حراً من كل وجه حتى عن ربقة العبودية لله ومنهم من يرى العدل في تسوية الذكر من من كل وجه وهذا عدل جزئي أو نسبي وكل له مفهوم للعدل ومنهم من يرى العدل أن تفعل ما تشاء ما تشئت هذا العدل ومنهم من, من يرى العدل هو احترام ما سنه من نظام سواء وافق الشرع وخالبه فكل له مفهوم للعدل بل ما من أمة إلا وباب العدل هو راسبتها تظهر للناس يقول نحن عادل يعني جنكيس خان لما حط الياسقة في بعض حروف الياسقة الكتاب العدل سياسة العادلة وما وضعه جنكيس خان أنه لا هو وضعه جنكيس خان يرى أنه سياسة عادلة حق لأن لا تحكم العالم وذلك لما كتب كتابه الجويني على الجويني على الدين أضمه سما ساتح العالم أو العالم كان هذا لقب الحب هذا لأنه يرى أنه هذا لياسق يحكم العالم لأنه هو السياسة العادلة التي لا عدل منها أما في الإسلام دين التوحيد فالعدل كله في الشرع لذلك ربنا سمى شرعه عدلا وإذا حكمتم من الناس ان تحكموا بالعدل قال الإمام الشافعي والعدل اتباع المنزل شوف أصل العدل في الدين ما هو شوف الإسلام العدل هو في كلمة التوحيد يعني مهما كان الناس أوتيت حقوقها ولو على الوجه الشرعي أوتي كل ذي حق حقا من البشر، ثم هؤلاء إذا نظرنا لهم قد أضاعوا ما وانحرفوا عن أصل التوحيد، فهؤلاء القوم ظالمون. لم يعطوا، لم ليسوا بقوم عادلين. لأن ضيعوا أصل العدل، فأصل العدل في التوحيد، ولذلك إذا بدأ الكلام العدل فأعظم العدل العدل في كلمة التوحيد. القرآن منس م كلمة السواء، الكلمة العدل. لأن أصل العدل ما هو جمع، إعقاء كل ذي حق حقا. هذا العدل إعطاء كل حق حقه وأعظم الحقوق حق الله وأعظم حقوق الله أن يعبد وحده لا شريك له فضل أصطر العدل فما من أحد لا يقيم هذا الأصل لم يستقم له مساعدة وإذا تأملت ونظرت في حولك من القرى والأمم التي ذهبت وأتت إنما مبدأ أمرها إذا ضيعت عدل الله في كلمة التوحيد أول أمر وإذا ما قامت دول إلا بهذا وما سقطت إلا بهذا أو استعجلت سقطها وما ارتفع أحد في نفسه ودعوته إلا بإقامة كلمة العدل وإذا لما تجد بعض الجماعات وغيرهم صلى الله لهم لذلك الصلاح يعني يدعون في مضمون دعوته كلها تهميش لهذا الاصل عدم اعطاء حقه عدم البدء به عدم الصبر عليه عدم استيفائه كمضمون كاصل تنبثق منه كل الاعمال يضيعون توحيد بالعكس بعض المجموعات تصرح يقول لك جماعه إخوان يقول بعضهم يقول التوحيد يفرق يوحيد يفرق كلمه التواريخ العدل يقول لك تفرق لو احنا اقمنا التوحيد بالمفهوم القرآن الى الان نتكلموا في المدح طيب يقول لك واحد والله كلام جميل كلنا نحب التوحيد، فإن التفسير، التفسير، توحيد لو تفسير ليس كلمة بالحروف الحروف. حسب، بل هي كلمة لها معاني أوثق واثقل في الميزان لمن حقق من الجبال الرؤوسي هذا فضل الله، إنها أحسن حسناتي. نعم، إذن قل يا أهل الكتاب، شوف الدعوة الآن تعالوا إلى كلمة سوى، طبعا قلوا هذا خاصه بالكتاب؟ لا، هذا بالكتاب بل يلي كل منعرف عن التوليد بدليل بعد الآية يقول فإن تولوا فقولوا شدوا بأنه مسلم يعني يا كل من ليس بمسلم وخاطب هذه هذه الدعوة لكن خص أهل الكتابين لأنهم لهم خصوصية من جهة أوتو الكتاب وعندهم علم النبوة والسياق فيهم في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قال المصنف يعني بالسواء العدل. ألا نعبد إلا الله. راحنا. إذن الخطاب واضح. ألا نعبد إلا الله. هذه موضع تفسير. يعني أنه ألا نعبد تعرفون الذي هنا المصدرية تفيد التعليل. أوضح. أصله أن لا في تفيد التعليل وفيها معنى التفسير لما تقدم للكلمة السوائل هي كلمة لا إله إلا الله. ألا نعبد إلا الله والمعنى كأنه قيل قل تعالى وإلى كلمة سواء معناها تفسيرها ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله طيب إذن هذه واضحه العبودية لله تبارك وتعالى ان يعبد الله وحده ولا شركة ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا لا هنا اريد ان تتم بهذه الايه التي توقفت عندها لان اعظم ايه في القران في صارت كلمه التوحيد ما هو معنى التوحيد قال ربنا ان نعبد الا الله هذا التفسير تفسير مطابق لا اله الا الله لا معبود حق الا الله لا تصلح العباده الا لله هذا لا نعبد الا الله واضح فزادها تفسيرا بعد التفسير زادها تفسيرا قال ولا ان هذه الواو عاطفه واضح وتكرار هنا لا يفيد زياده التوكيد أن لا نعبد إلا الله ولا وضع يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قال فيه ثلاثة أقوال اتخاذ لا. يعني هذا ينافي كلمة العدل سنفهم ومعنى قال أن أحدها أنه سجود بعضهم لبعض قاله عكرما المعنى الأول سجود بعضهم لبعض يعني هل مراد سجودنا فقط لا هو ذكر الجنس ببعض الأفراده لا يعني الحصر والقصر ذكر الجنس ببعض افراده لا يعني الحصر والقصر يعني أنه هنا ذكر أعظم أو من أشرف أو من أجل العبوديات الظاهرة للسجود لكن هذا لا ينفي الطوافة ولا ينفي الذبح ولا ينفي النذرة ولا ينفي استغاثته ولا ينفي غير من أنواع عبادة الظاهره والباطنة سجود بعض لبعض صلاة العباد الغير له إذا هذا أعظم شيء نافي كلمة سعة ولذلك إذا قيل لك أم كذا عادلة هذه من التي يقررها بعض الناس دون فهم قلت إن الله لا ينصر كلمة التي قالها بعض المتأخرين أن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة أو دولة الظلم مع الإسلام ساعة ودولة الكفر مع العدل لقيم السعب كل ملك في شيء يعني هذا كلام باطل على إطلاقه باطل ليس بصحيح والقول بأنه قد يكون العدل مع الكفر نعم العدل النسبي، كما كان في النجاح قبل الإسلام، قد يكون حقيقة كوصف كخلق ووجد في العرب من له وصف العدل بمعنى رفع إيواء المظلوم إعطاء كل اللي حق حقها عدم وصف الناس حقوقها وبخس الناس أشياءها هذا نوع من العدل نوع من العدل لكن العدل المثمر المغذق هو لا يكون إلا مع التوحد هذا العدل يعني يمدح من هذا الوجه وقد يكون قائدا كما كان للنجاشي قائدا إلى الإسلام فضل الله تعالى جل وعلا لكن العدل الأساسي هو إقامة التوحيد ولذلك من يقول دول أوروبية دول فيها عدل وفي حقوق هذا ما يفهم حتى الحقوق تلك التي يسمونها حقوقا هذه حقوق باطلة ليست حقوق حقيقية في المسمى الحقوق الشرعية واضح لأنك هي تؤمنك من جانب وتفتح لك باب الفساد من جانب لأن كثير منهم عادل الفطرة ثم أضاعوا أصل التوحيد ناقضوه في العدل كما سيتمعنا إذا الرقم واحد سجود بعض ولبعض فأي أمة تدعي العدل وفي بين أظهرها قبور تعبد مشاهد تقصد وأضرحة يشد لها الرحال فليست أمة عادلة أمة ظالمة ولو كانت تضعك في عمارة وفوقك طيارة وتحتك سيارة يعني بالمسمة يعني ولو كان تغذق عليك ما تغذق مجرد وجود مشاهد تعبد وأضرحة تقصد هذا ينافي العدل هذا أعظم شيء نقد كلمة العدل وهو سجد بعض النظر إن أظم الظلم السجود حق لله عز وجل عباده خالصة لله عز وجل فاسجدوا لله واعبده لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فهذا حق الله فوضع شيء في غير حقه وصرف شيء لغير مستحق هذا الظلم هذا منافِ العد طيب والثاني لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله وشرك الطاعة والمعصية هنا مخصوصة ليس جنس كل معصية ولكن المقصود بالمعصية هي الشرك طاعون في الشرك والقرآن يفسر بعض و وضع ذلك بأنهم قالوا الذين كرِيو منزرا الله سنطيعكم في بعض الأمور طاعون في الشرك وهذا أثر روى عن ابن جريش قال ابن جريش كما جاء في تفسير ابن جرير وابن قال ابن جريج لا يطيء وباطن في مسياتي لا ويقا ان تلك ربويا أن يطيع انسو سادتهم وكادتهم في نيري إبادة ولم يصلهم يمكن ان يكون لهم يمكن ان يكون لهم يمكن ان يكون لهم يمكن ان يكون لهم طيب طيب إذا من أطاع شخصا في الشرك يعني طاوعه وانقاد له هذا المقصود بذلك وهذا الشرك الطاعة أيضا منافي لكلمة التوحيد كلمة العدل هذا القرآن جل لذلك من يقول لك أنو شرك الطاعة في الطاعة في الشرك والاستجابة للشرك وظاهر مواقف الشرك, الشرك ودعوة لتحكيم الشرك هذا النوع من الكفر دون كفر هذا لم يفهم التوحيد الذي جاء في القرآن لأن السلف لما فسر كلمة التوحيد أدخلوا فيها ثلاث معان، المعنى الأول شرك العبادة وهو أن يسجد لغير الله أن يذبح لغير الله أن ينظر لغير الله أن يطوف بغير بيت الله وهذا الشرك واضح النوع الثاني من كلمة التوحيد قال طاعة بعض بعض في المعصيين المعصية التي هنا مراد بها ليست كل معصية ولكن معصية الشرك قرآن في السر بعض وبعض أنه مستجابوا لهم في الشرك في الكفر بالله في إلحاد في صفاته في الكفر بأنبيائه في قتل الأنبيائه في عداوة رسله هذا الذي يستجابوا لهم فيه ولا يتخذ بعضهم بعضا أربعهم من في تحريم محرم الله في تحريم ما حل الله فكانوا يستجابوا لهم ويظهروا الوافق على ذلك كما جاء في آية التوبة المعنى الثالث لا تجعل غير الله ربا كما قالت النصارى في المسيح قاله مقاتل وهذا إذا مشينا بانه في الربوبيه ان يتخذ رب من دون الله جل وعلا هذا مناقض لكلمه التوحيد في مضمون معناها نعم هذا نفي العدل وهذا يدخل في كل من نصب مخلوقا يعطيه خصائص الربوبيه من الخلق من الرزق من النفع من الضر نعم اذا المعنى الثالث معاني تلافي أصل دين التوحيد قال الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدي أفلا تعقلون هأنتم هؤلاء في فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حريفا مسلما وما كان من شركيا قال مصنف قوله يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم قال ابن عباس والحسن والسدي اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران أحبار اليهود، فقال هؤلاء ما كان إبراهيم إلا يهودية، وقال هؤلاء ما كان إلا نصرانية، فنزلت هذه لعنة. قوله تعالى: ها أنتم ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم ها أنتم حاجستم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. قوله تعالى فيما لكم به علم قال فيه قولا أحدما فيما رأى وعاينوا وضح فيما رأوا وعاينوا قالوا قتل والثاني أنهم أمروا واضح أنهم أمروا أو أنهم ما أمروا به ونهوا عنه قالوا السدي حاججتم فيما لكم بعلم يعني فيما رأيتم وعاينتم أو فيما أنه فيما أمروا به ونهوا عنه قاله سدي طيب أبو العالي يقول في تفسير ابن نبي يقول أنتم هؤلاء حاجَجتم في لكم به علم قال فيما شهدتم ورأيتم وعاينتم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم يقول فيما لم تشهدوا ولم تروا ولم تعينوا هذا كقولي به قتاد المتقدم قال فأما الذي ليس لهم به علم فأما الذي ليس لهم به علم قال فهو شأن إبراهيم عليه السلام إذا أنت حاجست فيما تعلم فكيف تحاجش فيما لا تعلم وهو شأن إبراهيم عليه السلام وقدر روى أبو صالع بن عباس أنه كان بين إبراهيم وموسى عليه السلام خمسمائة سنة وخمس وسبعون سنة وبين موسى وعيسى ألف وستمائة سنة واثنتان وثلاثون سنة وقال ابن إسحاق كان بين إبراهيم وموسى خمسمائة وخمس وستون سنة وبين موسى وعيسى ألف وتسعمائة وخمس وعشرون سنة قال وقد سبق في البقرة معنا الحنيف إذن ها أنتم هؤلاء حاجات فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لَكُمْ ذِي علم الله يعلم وانتم لا تعلمون ان اولى الناس بابراهيم لالذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمَنُوا طب الحسن البصري في اثر عن ينقلوا بعض الاخوه جميل في من حاجز بغير علم الحسن في تفسير النبي حاجه في هذه هذا يكون ما ظنّت عدم العذر في بعض القضايا الظاهرة اي نعم، هذا يكون من أسباب عدم عذره أن يتخلص في ماله تعصير فلو كان لك غلط لا عذر لك فهمت القضية في بعض القضايا الظاهرة الواضحة قال تعالى إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين قبل ذلك فتن آية ما كان إبراهيم يهوديًا ونصريًا. طبعًا وهذه عزاء للبقرة لأن البقرة تقدم معنا هذا المعنى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصريًا. ولكن كان حنيفاً مسلماً. شرحنا معنى الحنيف قوله تعالى مقالوا وقالوا كونوا هودا ونصارى تهدوا قل بل إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. شرحنا معنى الحنيف هناك. عنابياً ربنا أن إبراهيم عليه السلام ما كان. طبعًا ما هذه في الحال والماضي والمستقبل. حفظ هذه النقطة. ما هذه ما كان هذه فيها إذا هذا الأسلوب سبب سلوب الامتناع بالنفي النفي ينفي الحال والماضي والاستقبال يعني ينفي جميع الأزمنة وكأن المعنى ما كان إبراهيم يهوديا في الماضي ولا في الحال ولا في المستقبل ولم يكن نصرانيا في الماضي والحال والاستقبال ولكن هذا الاستدراك وتأكيد كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين لا في الماضي ولا في الحال ومسقط واضح فهو لم يكن مشركا عليه الصلاة والسلام وفي أية نحله ولم يكن من المشركين طيب قال الله تعالى ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين قال قوله تعالى ان اولى الناس بابراهيم ان اولى الناس بابراهيم عليه الصلاه والسلام قال في سبب نزولها قولا احسن ابا طلحه هذا هو الاثر يعذر من حاج بعلم ولا يعذر من حاج بالجهل هذه مسألة يمكن ممكن تشرح في الله القول الحسن ليس قاعدة مضطردة في كل المسائل طبعا كلام السلف له حدود يعني في حدود التنزيل يعني. هو حق في ظاهر الألفاظ شك في ذلك لكنه في حدود التنزيل عنده مسائل يتنزل عليها لحتى ما الإنسان في كل مسألة أنه من حاجب علم معذور ومن حاجب الجاهل غير معذور ليس هكذا ولكن هي القضية فيها تفصيل يعني. لكن في الشق الثاني لا يعذر من حاجب الجاهل في القضايا الواضحة فالواحد جاهل وتغل في شيء وأخطأ فيه ليس كل من أخطأ من جهة جهال يكون معذورا هذا الذي نريد النص إلي قد يكون هذا سبب في ذمهم طيب يقول هنا حدوا سب النزول قولا أن رؤساء اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت أن أولى بدين إبراهيم منك وأنه كان غديا وما بك إلا الحسد فنزلت هذه الآية ومعناها حق الناس بدين إبراهيم عليه السلام الذين اتبعوا لدينه وهذا النبي محمد على دينه قاله ابن عباس واضح إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه أي اتبعوه في زمانه مثلا مثل لوط عليه السلام فامن له لوط عليه السلام مثل من اتبعوا في زمانه أولى الناس وهذا النبي طبعا هذا النبي إشارة للتعظيم القرب هنا التنبيه فكأن معنى الآية وهذا النبي اقرب أو هو على طريقة ابراهيم في منزريتي على طريقتي ومنهجي. قال: والذين آمنوا، سيادة. والذين آمنوا يوما يوم, من؟ يوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله ولي المؤمنين. هذا القول الأول والثاني أن عمرو بن العاص أراد أن يغضب النجاشي على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال للنجاشي إنهم ليشتمون عيسى فقال النجاشي ما يقول صاحبكم في عيسى فقال يقول عبد الله غرمه وكلمة والقائلة مريم فأخذ النجاشي من سواك قدر ما يقضي العين فقال والله ما زاد على ما يقول صاحبكم ما يزن هذا القذا ثم قال أبشروا فلا دهورة اليوم على حزب إبراهيم قال عمر بن عاص ومن حزب إبراهيم قال هؤلاء الرهط وصاحبهم فأنزل الله تعالى يوم خصومتهم على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية هذا قول عبد الرحمن بن غن هذا رواه عبد بن حميد في تفسيره أين هذا من ناحية سبب النزول إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين سبحانه وتعالى بملته صلوات الله عليه وسلم وذي ان منها أن القضية أحق الناس بالشيء هم أتباعه حقا وليس من يدعيه ويتكلمه وهذا تشمته الصورة في هنا وفي موضع أخير أيضا سيئتي معنا لا إذا الله عن بإذن وفضله ذلك إن شاء الله بهذا القدر صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم ربي خيرا